ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عذن التي وعدت دهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم إنك أنت الغزيز الحكيم وقهم السئات. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنَادَوْنَ لَمَقْتِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتُكُم أَن أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 يغلم خائنة الأغيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أو لم يسير في الأرض فلا ينظر كيف كان عاقبة الذين كان من قبلهم.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 فأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنهم قوي شديد العقاب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 حق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 وقال موسى إني علت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل الفرعون يكتم إيمانه أتقه له رجل أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات مر ربكم. وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذلك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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ مُنَلَّ اللَّائِبَا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَنَادَى يَوْمَ تُنَادَى مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِحٍ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 تَٰٓإِفَٰهَلَكَ كُلُّهُمْ لَن يَبْعَثَ مَا هُوَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُعْتَدٍ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 وكذلك زين لفرعون سوء عمله عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد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 وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ هُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُنُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ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 وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعون لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما ردنا إلى الله وأن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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يغرضون عليها غذوا وعشيا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 مَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ وكل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوماً الغضب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فذوا وما دوى كافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينصر عَالِلَّذِينَ مَا ذَرَأْتُ لَهُمُ الْأَمْنَةَ وَلَهُمُ الْأَمْنَةُ وَلَوْ أُمْسُو دَار وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذابك وسبخ بحمد ربك بالعشي والإبكار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 الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن ما أكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو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 صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو وفدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إن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 أشدكم ثم لتكونوا شوخا ومنكم من متوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلوا هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 من دون الله قالوا ضلوا أنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنت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 فاصبر إن وعد الله حق فإما نري أنك بغض الذين عذبهم أو נתوفّنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم وَمَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكون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 فلم يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَاسِرُونَ ذَلِكَ الْكَافِرُونَ